شي طاح من عيني ما يرجعي العيني وشي باع كل زيني ما يستحق زيني شي تالفي في ظهري عفته وراء ظهري شي ما عرف قدري عرفت عرفتانه قدري راح اعتبر ما موجود كل من ما صفتني واحد واحد بيني كل منعك استهار بيته تحيات الشكو خداء نكر كل شو طلع طمع بعد ما حض شخص الغيم هو امكان جو والقاح بعد ما صدقي بحساس ولا جبل الوجاع للراس تعال شي طاح من عيني ما يرجع لي العيني كل زي ما